مدينة السلام والعدل بعد تلك الوثيقة تنفست المدينة عادت واحة للسلام والأمن لم يعد المسلمون واليهود والوثنيون في حال عداء بل في حال شراكة وطنية تنزلت الآيات تأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية لم ينزل حد السرقة ولا غيره من الحدود نزل أهم ما في الشريعة بل القاعدة التي تبنى عليها الدول التي تبحث عن الاستمرار والاستقرار والقوة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط نزل قول الحق وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولا يتضح العدل إلا حين يطبق في حق الآخر المخالف أو الخصم أو العدو الذي بينه وبين الحاكم شنآن وعداوة ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا هو وأقرب للتقوى بل الله يأمره بالعدل مع أشد المعادين له وهم اليهود رغم أنهم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط بل إن الله تعالى يجعل التعامل بذوق ورقي مع غير المسلمين سببا في جعل الحاكم من أحباب الله فيقول تعالى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 لكنها أثارت حقد حاخاماتهم صنع العدل أجواء جميلة تخللتها بعض المنغصات فالنبي صلى الله عليه وسلم حزين لفراق أحد أبطال بدر حزين لفراق خنيس ابن حذافة زوج حفصة بنت عمر يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويدفنه وتمر الأيام وتنقضي عدة حفصة فيتأملها والدها ويتمنى إزاحة حزنها واستئناف حياتها فلم يجد أنسب من صديقه عثمان بن عفان علها تعوضه فقده لحبيبته رقية ويعوضها فقدها لخنيس توجه إليه وعرض عليه وقال إن شئت أنكحتك حفصة نظر عثمان إلى صاحبه ولم يستعجل الرد بل قال سأنظر في أمري وتمر الليالي وهو يراجع نفسه وبعدها اتخذ قراره فاتجه إلى عمر معتذرا وقائلا قد بدى لي ألا أتزوج يومي هذا حزن عمر لكن حبه لحفصة جعله يذهب ليخطب لها من يدللها توجه إلى أبي بكر الصديق ولما وقف بين يديه وعرض عليه صمت الصديق صمتا طويلا محيرا صمتا أحزن عمر كثيرا فانصرف دون أن يسمع منه كلمة